أحد الحجاج يقول أثناء طوافي كانت زحام شديدا ولمست جسد امرأة أجنبية فهل بطل طوافي وكان يلزم علي أن أبدأ الطواف من جديد قياسا على الوضوء أم لا لمس المرأة في الطواف ينقض الوضوء عند الشافعي وأحمد ولا ينقض عند أبي حنيفة وينقض عند مالك إذا كان هناك قصد ولذة وعلى النقض لا بد من الطهارة ويمكن البناء على الماضي ولا يلزم لاستئناف والطهارة عند الحنفية ليست شرطا بل هي واجب يجبر بدم والسرط لا ينقض الوضوء عنده والله أعلم